وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 فواههم وقالوا إن كفرنا بما بِهِ به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مري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 إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصفرن على ما آزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل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 الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد فاستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من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 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ تُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ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 تُم بِمُصْرِ خِدْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُ لِمِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فسخر لكم الأنهار فسخر لكم الشمس والقمر دائبين فسخر لكم الليل والنهار وآتاكم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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخره ليوم تشخص فيه الابصار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 أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُلْ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ نُخلفُ وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 النار لَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَغُ الْنَّاسِ وَلِيُذْنَزَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُ أَنَّهُمْ ما هو إلا هو واحد ولي الذكر أهل صدق الله العظيم.